قُلْ الأطيع الله وَأَطيعُر وَسُول فَإِن تَوَلَوْ فَإِن مَا, حمل وعليكم ما حملتم وإن وما عَلَي مَا حُم مِ لَعَلَيْكُم مَا حُم مِنْلتُمْ وَإِن تُطيعُ تَتَدُ وَماَا عَلَ وَسُول إَِّ البَلَاءُ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 وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرُّسُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا